وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَأَلَمْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اذْ رَأَى نَارًا فَقالَ لِأَهْلِهِمْ قُفُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى أَدَمَ مَا أَتَاهُنِي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى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 اذْهَاذَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اِنْسَبِّحْ بِحَمْدِكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرْكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ فَسْأَلْكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَمْحَيْنَا إِلَاءَ أُمِّكَ مَا يُوحَى أني قذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدولي لي وعدوله وألقيت عليك محبةً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 فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي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 قَرؤ او يخشا قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخف انني معك وما اسمع وارى يَا هُفَقُولَاء إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الهدى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 قُلْ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالُوا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ اللَّهُ يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى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 وَل قدَدَ أَرَّينَاهُ آيَتِنَ كُلهَا فَكَذ الذَّبَ وَأَبَ قالَا أَدِتَّنَ تُخْرِرجَنَا مِن أَرّنَا بِسِحْشرِكَ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى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 وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى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 قَوْلَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ فَلَأُقَطِّ طيعن أَيدِيَكُمْ وَأَوجُ لَكُم مِنْ خِلَافِ وَلا أُصَلِّبََّكُم فِي جُزُوعَّ قْْلِ وَلَ تَعلمُ أَونَ أَشَدُّ عَذابَو وَأَبَقَاء قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقُضِمَا أَنْ تَقَاضٍ إِنَّمَا تَقُضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّكَ ان لِيغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ سُخْه وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى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 بِلي رَضَا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ مُسَامِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يعدكم رب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 فأَنْ خَاجَ لهُ معجَلًا جَسَدَ لَهُ خوَرُم فَقَاُ غَا إِلَ قُم وَإِلَهُ مسَافَنَسِي أَفَلَا يَرَوْنَ أَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَّأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي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 وَلَ بَ صُر تُ بِمَالَ يَدَصُررُ بِهِ فَقَبَتُ قَدضَةَم مِن أَثَدِوسُولِ فَنَبَذ تُغَاكَذَِكَ سَوَلَت ل نَفْسِ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 وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا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 ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن بِمَا بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة دُمَّ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أمتا يَوْمَ إِذِي يَتْبَعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا همسا.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 أَكَلَ مِنْ آدفَبَدَت لَ مَا سَ آاتُغُ مَا وَطَافِقَا يَغْصِفَانِ عَلَْهِ م مِورَقِ الْجَنَّ وَعْصَ آدمُ رََّّهُ فََوَى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن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 قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لَزَمًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك وَلَا ولا تمدن عينيك إلى ما تَعَنَّا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِنَا هُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أَلَم تَأتِهِم بَينَةُ مَا فيِي الصُّسُ فِيأُلَ وَلَو أننَّ أَهلكك نَاهُم بِعَذاَابِ مِمْ قَبلِجِلَ قَاُ رََّّنَا لَ لَا أَسَلتَ إِلَنَا اتْبِعْ آيَاتِيَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى